وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِي يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 فأغويناكم إنا كنا غارين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 قال قائل منهم إني كان بيقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم الطلعون فطلع فرأوه في سواي الجحيم قال تَّلَّاهِ إِنْ كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُلُّ مِنَ الْمُحْبَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَ تَنَلُونَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطهون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إله آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد من أن على موسى وهرُون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستمين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وان الياس سلام من المرسلين اذ قال لقوميه الا تتقون اتدعون أَحْسَنَ وتذرون احسن القالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكلبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على وداء الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطن من المرسلين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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمدعناهم إلى حين فاستفهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 إنهم محضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله مخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتني إلا من هو صاح الجحيم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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساذاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين